انسانيون بلا حد انتم وقلوب للرحمات بشر تدفعني طيبتهم ليحلق في دفء النظرات وارى ارواحا مذهله تقتسم البسمه والعبرات قوم عظماء ككعبتهم تلك المحفوفة بالدعوات تلك المحفوفة بالدعوات يتوقف نبوذ شوارعهم إن سمع الداعي للصنوات نكتني الدهشة حين مضت للمسجد آلاف الخطوات أحسست الكون يشاركهم ويصلي في تلك اللحظات شغلون عن الركعات تستفسر عيني عيونهم فترد شفاهم بالبسمات اقرأ فقرأت مساراتي ومساراتي في دين حياة وارتبك الشوق وقالطني إحساس بالحاجة لدعاء وسألت الشيخ فقدم لي مفتاح الجنة في كلمات ودعاني لأوحد ربا قد جل إلهي عن الشبهات فالان أشهد أن لا إله إلا الله, الله. وأشهد الله. وأشهد محمد رسول الله وأشهد إن محمد رسول الله ووقفت صليت في صف السبق إليه من القربات يا رب ارحم من أرشدني واجعله موفورا حسنا تهداني حسن معاملة ودعاني بسلوك وعيطات من يهدي للجنة نفسا فعليه الرحمة والبركات خير من حمر النعم ومن ما في دنياه من الخيرات